بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي مهربان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آيا ندبيني كفر وردقار تسيكر في لكان آيا فرفي لكياني وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ وَنَادِيَ سَرِيَانْ بَالِنْدَيْ زُرْ پُول پُول بَدْبَارَانْ يَنْ دَكِرْدَنْ بَوَرْدَ زِيخِي فجعلهم فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ وكاي وَكَاي خُلَاوِ لِيكِرْدَ